بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعن كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروض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 ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نَّضِيدٌ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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد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 مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٌ هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ويدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من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 ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سِرَاءً ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما يقولون عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد